আপন সম্প্রচার রাত বারোটায় বাংলাদেশে বিশ বাংলায় মানবতা সমধান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 يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقيضنا لهم قرنان فسينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خَلَتْ من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لَا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون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 لَا يُجَادِلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الأسفرين الله سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم, الله. السلام عليكم الله الله أكبر. الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وَمَا يلَََّّهَا إَِّادُ حَبِّ نظِيم وَإِماا يَزَضََّكَ مِنَ الشَّيْطونِ نَزْغُم فَسْتعِذ بِله فَسْتَعذ بِلههِ إنهُ هو السَّمع العِيم وَمِنْ آياتِهِ الليلُ وَه وَالشَّسُ وَالقَمَون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 الله أكبر, الله أكبر ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها المان أهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّنْ أم يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا Oh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 لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَمَّا جَاءَهُ مُوسَى قَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَإِنَّ لَنَا لَمَا جِئْنَا بِهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ نَنعَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وما ربك হলিমেন সামিদ সারাই মরাই الله যেটা এটার নামই হল উদ্দেশ্য নিয়ে মূল উদ্দেশ্য ছিল সৎ কাজের নির্দেশ দিবে অসৎ কাজের নিষেধাজ আমাদের জন্য পরীক্ষা যারা অনুপস্থিত তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবে शनिवार रत आठ पुन समचारक साढ़े छंग चूड़ान बार्ता महा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 يَخْرُجُ مِنْ دَمَرَاتٍ مِنْ أَكْلَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْهُ وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ يَسْأَمُ إِن زَالُوا مِنْ دُعَاءِ الْغَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُمُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَا نَغْرَمَته مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ لَذَهُ لَيَقُولَنَّ مَاذَٰلِي لَيَقُولَنَّ هَٰذَا قائمة ولئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنا فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليم الله أكبر الله মন হামিদ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 استغ الشر فدو دعاء العريق قل ارايتم إن كان من كلام عند الله ثم كفرتم به من اضل من من هو قل ارايتم من كلام عند الله ثم كفرتم به من اضل من هو في شطاق به سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبجل لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مذيث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 الصراط المستقيم صراط الذين انعم عليهم غير المغضوب عليهم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 أشهد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون السلام عليكم و عليكم السلام السلام عليكم একটি আন্তর্জাতিক ইসলামিক টেলিভিশন চ্যানেল একটা যাবে হ্যাঁ সত্যি যদি এটা হয় নন প্রফিট ইসলামী টেলিভিশন কেন নয় পৃথিবীর বড় বড় আলেমগন এর থেকে ফত এসেছে যা বলে যে শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জি বি এল ওয়াই ডি तीन चार शून्योड महिलाशील ইসলামে কিন্তু মেয়েদেরকে ঈদের নামাজে যাওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে তারা খুঁজে পেয়েছে যে একজন মানুষকে ভালো পথে চলার জন্য এর চেয়ে এবং ইনফ্লুয়েস আর কোন ধর্মের মধ্যে নাই মহিলাদের আরো অনেক পথ দেশনা জানার জন্য দেখুন ইসলামে নারী প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়